نحن أنصار محمد نحن انصار محمد نحن جند الحسن إننا بالموت نسعد إننا بالموت نسعد دربنا درب الحسين يا حسين يا حسين, يا, حسين يا, حسين يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين ليس منا من يهادم ليس منا من يهادم أو يماري أو يداهن نحن للحق معادن نحن للحق معادن وعلى الظلم يداهن يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين يا حسين حسين عيني يا حسين درعيني يا حسين علمينا كاربلان علمينا كاربلان كيف نحيا للعلا فاذا الموت غلا فاذا الموت غلا اذا الموت غلا نحن نشفي الغلته يا, يا, يا, يا, يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين نحمل الحق لواء نحمل الحق لواء نور خيصر وحطى فاذا النصر ترى كان احد الحسن يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين نرى عيني يا حسين <czego od sayings> نحن حتف للعداء نحن حتف للعداء نحن للطاغ الرداء فاذا العاد عدا فاذا العاد عذاق مرى الخيبه يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين يا, حسين يا حسين عيني يا حسين يا غريبا قتلوه يا غريبا قتلوه مثل ما قتيل ابوه وقديمًا نعرفه وقديمًا نعرفه للهدى قرة يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين Ya Husein Ya Husein Nura Ayni Ya Husein